أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ ثم إلى ربهم يحشرون، والذين كذبوا بآياتنا سُمّوا بكم في الظلمات من يشاء إلهم غل، ومن يشاء يجعله على صراط تقي. وَلَئِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تُدْرُونَ إِلَيْهِ إن شَاءَ وَتَنَسَّوْا مَا تُشْرِكُونَ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والطراء لعلهم يتغرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تغرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَمَّا نَسُوا مَا بُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِلَا هُمْ فقط عدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أريتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم ما بإله غير الله يأتيكم به ضَرَّ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَسْتَضْحِفُونَ قُلْ رَأَيْتَ كُنْ إِنْ أَتَاكَ عَذَابُ اللَّهِ بَالْتَتَن أَوْ جَهَّةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ ومنذرين فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَمَّنُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَانٌ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ ولا لا تتبع إلى ما نوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا <تتفكرون> <فأل>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 وَلَن يُحِسَابَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَبَرَّدَهُمْ فَتَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ دَيْنِنَا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 ثم تابا بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من وَأَهْوَاؤُكُمْ قَدْ خَلَتْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَدَابٌ أَلِيمٌ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَأْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يقشر الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لطغي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا عبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرهتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رجلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من المات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا منها به لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قلوا هم القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون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 حديث غيره وإما ينسيك الشيطان فلا تقع لبعد مكر مع القم الظالمين وما على الذين يتقوون من عسائهم من شيء ولا وَاذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دينهم لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أن تبسل نفس ما كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دُونِ اللَّهِ من كل عدن لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضر هُنَا بَلْ رَجْعٌ عَلَىٰ آعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَى اللَّهُ كُلَّ دَابَّةٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَسْبَحُونَ فِي الْمَآءِ كَطУُوفٍ ۗ أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ الله هو نَبَأُ وأمرنا مِن لِنَعْبُدْ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُ الْعَطَ بلو الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة مبوى العكيم الخبير